توقفنا أمس يا عم قبل نهاية شرح الآية الحادية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة عندما كان الإمام يتحدث عن دفع الله الناس بعضهم ببعض نعم يا بني فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إنه لولا أن الله يدفع بمن يصلي عن من لا يصلي وبمن يتقي عن من لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي وبمن يزكي عمن لا يزكي وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين سبحانه سبحانه بارك الله فيك يا ولدي الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحانه سبحانه الله وحمد الله وعن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع وصبيان ردع لصب العذاب على المؤمنين صبا أخذ بعضهم هذا المعنى فقال لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى ردعوا ومهملات في الفلات رتعوا صب عليكم العذاب الاوجع وروى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده واهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم وقال قتاده يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمؤمن الصالح عن مئة من أهل بيته وجيرانه البلاء ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وقيل هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله وقوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين بيان سبحانه وتعالى أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمه سبحانه وتعالى والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله, صدق الله العظيم صدق الله العظيم تلك ابتداء آيات الله خبره وإن شئت كان بدلا والخبر نتلوها عليك بالحق وقوله تعالى وإنك لمن المرسلين خبر إنا أي وإنك لمرسل نبه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل وننتقل إلى الآية التي تليها وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 قوله تعالى تلك الرسل قال تلك ولم يقل ذلك مراعاة لتانيث لفظ الجماعة وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله رواه الأئمة الثقات أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى فقال قوم إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وقال ابن قتيبة إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى على طريق التواضع كما قال أبو بكر رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم وكذلك معنى قوله لا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى على معنى التواضع وفي قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه لأن الله تعالى يقول ولا تكن مثله فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني عليه من طريق التواضع ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا مني ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة مني وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السؤدذ والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له وهذا التأويل اختاره المهلب ومنهم من قال انما النهي عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند الممارة قال شيخنا فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خيف كما هو ظاهر النهي. لما يتوهم من النقص في المفضول لأن النهي اقتضى منه إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون فلا تقول نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي اجتنابا لما نهي عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل والله بحقائق الأمور أعلم وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل واولو عزم ومنهم من اتخذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال إن الله تعالى فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء فقال ابن عباس إن الله تعالى يقول ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قالوا فما فضله على الانبياء قال ابن عباس قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده وقال أبو هريرة خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أول العزم من الرسل وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعين ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تجذيب أممهم وقتلهم إياهم وهذا مما لا خفاء فيه إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال إن القرآن يقتضي التفضيل وذلك في الجملة دون تعيين أحد المفضول وكذلك هي الأحاديث ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولد آدم على ربي وقال ايضا أنا سيد ولد آدم ولم يعين وقال عليه السلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وقال لا تفضلوني على موسى وفي هذا نهي شديد عن تعيين المفطول لأن يونس عليه السلام كان شابا وتفسخ تحت أعباء النبوة فإذا كان التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره أحرى وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي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 ويتجدد اللقاء مع